بسم ا لقاء ل الرحمن الرحيم أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يصر إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مكتبة وتسجيلات البيينة الإسلامية بالرياض ه أيها وبركاته إخوانكم دار ورحمة يصر مؤسسة مع مكتبة أن في د م لكم هذه المادة والتي هذه بعنوان هي ق مع ف ض ي ل ة الشيخ سالم بن سعد ا ل بن ط وفي ي ل ح ظ ه الله تعالى ف اليوم الحادي عشر من شهر جماد ا ل أ و ل ى لعام تسع وعشرين و ا ر ب ع م ا ئ ة و أ ل ف من ه ج ر ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم نلتقيكم في ل ق ا ء مع ف ض ي ل ة الشيخ س ا ل د بن سعد و ه م مشايخ د و ل ة الكويت أ ع ز ه الله بالتوحيد و ا ل س ن ة م ن قدماء طلاب الشيخ محمد بن صالح تيمين فالتحق بحلقته في عام اثنين واربعمائه الف ه ج ر ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم ش و له لقاءات و مناقشات مع بعض المخالفين و الحركيين و غيرهم وقد التقى بكبار علماء العصر ك ا ل إ م ا م ي محمد ناصر بن الالباني والامام محمد صاحبه امين و ا ل إ م ا م عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحم الله جميع ا ئ م ة ا ل إ س ل ا م ف ن ن ت ق م الشيخ ب ك ل م ة ثم بعد ذلك تعرض ا ل أ س ئ ل ة عليه إ ن شاء الله تعالى في ن و ا ل ص ل ا ة والسلام ا على خ ت ف ا ل م ر س ل وعلى آله وصحبه أجمعين بعد نحمد الله ي أجمعين ن نحمد وصحبه بعد ب مما ا ت ر ك و ت ع ا ل على علينا اللقاء ى ما من علينا من هذا به ب إ خ و ا ن لنا سلفيين في م د ي ن ة الرياض نسال الله عز و جل أ ن يجعل هذه ا ل ز ي ا ر ة زياره خ ا ل ص ة للوجه الكريم نبتغي بها ا ل أ ج ر والثواب و تتالف بها القلوب و تتالف بها الوجوه ا ل ح ق ي ق ة قدمت إ ل ى ا ل د ر ا س ة قبل ما يقارب خمسه و عشرين سنه الى ا ل م م ل ك ة و كانت عندنا ر ؤ ي ة ا ل س ل ف ي ة في الكويت أ و ض ح منها في ا ل م م ل ك ة و أ ع ن ي ب ا ل س ل ف ي ة باسمها السلفيه و كنا إ ذ ا ر أ ي ن ا بعض ا ل أ خ و ة من طلبه العلم و غيرهم يقول أ ن ت عندكم في الكويت جماعات و أ س م ا ء تبليغ و إ خ و ا ن و سلفيون و كانوا يعتبرون ا ل س ل ف ي ة ك أ ن ه ا حزب أ و ط ا ئ ف ة ش أ ن ه ا ش أ ن ا ل إ خ و ا ن أ و التبليغ أ و نحو هؤلاء و كانوا يستنكرون جدا ت س م ي ة السلفيين بالسلفيين أ و ت س م ي ة أ ه ل ا ل س ن ة أ ت ب ا ع السلف الصالح في الاعتقاد و المنهج بهذا الاسم و إ ل ا ا ل أ م ر وراءه شيء أ ك ب ر من ذلك ل أ ن ه م أ ر ا د و ا طمس ا ل س ل ف ي ة و جعلها ك ل م ة م ن ب و ذ ة فكانوا يقولون فلنقل أ ه ل ا ل س ن ة لماذا نقول س ل ف ي ة و كانت ا ل أ م و ر ب ا ل ح ق ي ق ة م ل ت ب س ة جدا حتى نتعجب من سؤالهم عن بعض الاخوانيين في الكويت لا تكاد أ ن تجد شابا مستقيما عليه ظاهر ا ل ا س ت ق ا م ة و ا ل س ن ة إ ل ا قال أ ن ت من الكويت كيف حال الشيخ القطان كيف حال محمد العوضي يتعجب من هؤلاء يقول هؤلاء عندنا في الكويت لا نخالطهم ولا نجالسهم ولا نحضر إ ل ي ه م ولا نستمع إ ل ي ه م ولا نعترض ه م يقول سبحان الله حتى قال قائل منهم اتمنى اتمنى لو أ ن الشيخ القبطان خطب بدل الشيخ العثيمين وكان بعضهم يقول كنا نستمع إ ل ى كشك و أ م ث ا ل ه و ن أ خ ذ الفتاوى من العلماء من الشيخ ب ن باز ثم رزقنا من استغنينا به عن هؤلاء وهؤلاء ويعنون بذلك بعض الرموز التي ظهرت بعد ذلك بوضوح ضمن د ع و ة الاخوان و ا ل س ر و ر ي ة ونحوها أ ر ا د و ا أ ن يستغنوا بهم عن العلماء وعن الخطباء أ م ث ا ل كشك و ا ل ق ط ا ن في تلك ا ل ف ت ر ة فعقد أ ح د ه م درسا ً طويلا ً استغرق سنوات تحت اسم شرح ا ل ع ق ي د ة ا ل ط ح ا و ي ة ومعلوم أ ن مثل ا ل ط ح ا و ي ة ع ب ا ر ة عن ورقات فشرح فيه تقريبا ل م د ة سبع سنوات وما ذلك إ ل ا ل ت غ ذ ي ة الناس ب ا ل أ ف ك ا ر ا ل ق ط ب ي ة وكنا في ب ر ي د ة ومعلوم مجتمع ب ر ي د ة ربما عندهم انغلاق لا يستصيغون الرجل إ ن كان من غير بلدهم و مع ذلك ذات يوم في م ح ا ض ر ة ع ا م ة في ا ل ك ل ي ة في ا ل ج ا م ع ة أ و ق ف و ا جميع الفصول ا ل د ر ا س ي ة و جمعونا في ص ا ل ة و ا ح د ة و كان الذي يحاضر فينا محمد قطب و كان يرتدي البنطال و القميص و حاصر ع ن ا ل ر أ س و هذا أ م ر مستنكر جدا في بريه يعني إ ن س ا ن حاسر ا ل ر أ س حتى لو يعني لبس ا ل ط ا ق ي ة هذا لا ينظر إ ل ي ه فضلا عن ي ك و ن واحد من ج ن س ي ة أ خ ر ى حتى كان في ا ل ج ا م ع ة ممنوع يعني أ ص ح ا ب الدراسه ا ل أ خ ر ى ان يدرسوا ا ل ع ق ي د ة يشكون في عقائدهم ويحترزون منهم و إ ل ا بهذا المنظر بالقميص والبنطال حاس ا ل ر أ س توقيف ا ل د ر ا س ة كامل تنشل ا ل د ر ا س ة كلها يحشر جميع الطلاب للاستماع اليه عام 1403 تقريبا ثم يؤتى بضيف آ خ ر الشيخ علام الدكتور صالح الفوزان فيكون ا ل ح ض و ر قليلا ً و لا في ذاك الحشد له ثم ي أ ت و ن ب آ خ ر صاحب ج د ة و إ ل ا ب ا ل ح ض و ر أ ي ض ا ً توقيف ا ل د ر ا س ة و كان شابا انذاك من ا ل ر حوالي نعم فامور تلفت النظر كل هذا يا اخوان لم ي ع د ا مستغربا ً بعدما ظهرت ا ل أ م و ر لكن قبل أ ز م ة الخليج كنا نرى العجب العجاب من هؤلاء نعرف ا ل إ خ و ا ن عندنا في الكويت ا ل ا ب د ا د من مصر لا يهتمون ب ا ل س ن ة والهدي الظاهر أ ك ث ر ه م على أ س ب ا ل و ا ل ل ح ي ة إ ن لم تكن م ح ل و ق ة ف ق ر ي ب ة من الحلق لكن نجد هنا الناس ا ل ط ر ي ق ة ط ر ي ق ه ا خ و ا ن ي ة والهدي والسمت سني ل ح ا ي ة ولباس وسمت ولكن الطرح والكلام تجد فيه غرائب حتى جاء بعضهم ذات يوم واجتمع معنا فقال هل تظن أ ن ا ل س ع و د ي ة د و ل ة إ س ل ا م ي ة تحجبتها من هذا الكلام نعم د و ل ة إ س ل ا م ي ة وهذا كلام العلماء قال لا هي إ ل ى ا ل ع ل م ا ن ي ة أ ق ر ب عندهم أ ف ك ا ر ت ك ف ي ر ي ة وعندهم تخطيط وعندهم تنظيم حتى أ ن ه م يلتقطون من طلاب الشيخ إ ل ى رحلات خ ا ص ة فلما جاءت ا ل س ا ع ة التي ر أ و ه ا م ن ا س ب ة أ ظ ه ر و ا منهجهم من وتنظيمهم وذلك الأزمة العظيمة التي وقعت أزمة الخليج فرأوا أن الحكومة قد اشتغلت أو انشغلت عنهم فظهروا في تلك الساعة وتبينت الأمور وانكشفت كثير من الحقائق تلك أزمة أن أو عنهم من وقعت في وتبينت كثير قد ذات يوم كنا في ز ي ا ر ة بعد ما تخرجت من ا ل د ر ا س ة أ خ ذ ت بعض ا ل أ خ و ة معي وذهبنا الى ا ل ع م ر ة فجئنا في ز ي ا ر ة إ ل ى سلمان العود ن ل ل معا بعض、الأمور. فلما خرجنا قلت ل ل أ خ و ة الذين معي وهم أ ص غ ر مني سنا قلت هذا الرجل إلى اليوم غير واضح ب ا ل ن س ب ة لي وهذا قبل أ ز م ة الخليج ل أ ن ي كنت إ ذ ا مررت عليه في بيته واجلس معه ج ل س ة خ ا ص ة أ ر ى كتب محمد سرور عنده بكميات ك ب ي ر ة ممكن م ئ ة ن س خ ة مئة وكتاب خ نسخة م س ي ن و بعنوان أ م ل والمنظمات الفلسطينيه ة ممكن ك ذ ا والمؤلف الدكتور عبدالله الغريب ومعروف عندنا في الكويت عبد الله الغريب هذا اسم مستعار لكتاب اسمه وجاء دور المجوس ف أ ق و ل له يا أ ب ا معاذ من صاحب هذا الكتاب يقول هذا يقول واحد عندكم في ا ل ك و ي ت ا س م عمر الاشقر نعم ل محمد نعم سرور؟ قال نعم كان عندنا هنا ف ت ر ة في ب ر ي د ة فكنت اتناقش معه في أ ش ي ا ء حتى ذات يوم زرته انا مع أ خ اسمه عثمان الخميس عثمان محمد أبا الخميس و أ خ ذ ا م ف ي ص ل بن خالد السعيد فقلت له يا ابا معاذ أ ن ت من اخوان ل أ المسلمين قال لا أ ق س م بالله لا أ ع ر ف واحد من اخوان المسلمين قلت بل أ ن ت واحد منهم قال أ ق س م بالله ما أ ع ر ف ولا واحد من اخوان المسلمين قلت بل أ ن ت واحد منهم هل يعقل في أ ح د اليوم ما ي ع ر ف واحد من اخوان المسلمين أ خ و ا ن المسلمين يوم الايام بلغوا في مصر مليون و حسن البن و سيد القطب و الدنيا م ل ي ا ن ة من اخوان المسلمين يقول أ ق س م بالله ما أ ع ر ف ولا واحد منهم أ م ر غريب جدا ف أ ص ر ي ت فقلت بل أ ن ت واحد منهم فقال أ ق س م بالله ما أ ع ر ف واحد منهم ولست منهم فقال الأخ عثمان خميس قال يا ابا سعد دعه الرجل أ ق س م بالله فاقبل منه ذلك فسكت بعد سنوات سمعت شريطا لقاء لناصر عمر بالشيخ العلام ة المحدث محمد ناصر دين ا ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى وجزاه الله ع ن ه خير فكان المقطع ا ل آ ت ي سمعته بنفسي قال نص ا العمر يا شيخ أ ن ا على استعداد أ ن أ ق س م بالله أ ن الشيخ سلمان ا ل ع و د ة ليس من ا ل إ خ و ا ن المسلمين هذا ا ل أ ل ب ا ن ي مش سالم الطويل فقال له الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي دعك من هذا القسم لكن هل تستطيع أ ن تقسم بالله أ ن منهجه ليس منهج إ خ و ا ن المسلمين و أ ن ا يا اخوان سمعت الشريط و أ ق س م بالله أ ن ه سكت تماما ما استطاع أ ن يتنفس سكت تماما ثم قال لو تعرف عبد الرحمن الخالق قال نعم قال هذا من طلابنا في ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة وقد انحرف السلفيين في الكويت إ ل ى منهج الاخوان المسلمين اين تكمن ا ل خ ط و ر ة يا اخوان كلام الشيخ الباني يقول الشيخ الباني تعرف ل ن ا ص ر العمر تعرف عبد العمال قال نعم م ع ر ف ه قال هذا من طلابنا في ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ثم انحرف السلفيين الى منهج الاخوان المسلمين وادخلهم ا ل س ي ا س ة اين تكمن الخطوره يا ا خ و ا الكرام في ا ل آ ت ي ان هناك من يتسمى ببعض الاسماء و ت ن ك ر عن بعض ا ل أ س م ا ء و لكن المنهج و القالب متطابق تماما حتى بعد ذلك ق ر أ ت مقالا لمحمد ا ل سرور بنفسه في مجلته ا ل س ن ة او البيان إ ح د ا ه م ا بعنوان ا ل س ر و ر ي ة هو كتب مقام بعنوان ا ل س ر و ر ي ة و أ ذ ك ر ه من مقالين أ و من عددين و بين فيه أ ن ه كانت لهم ف ر ص ة ل أ خ ذ الحكم في سوريا و اختلف مع الاخوان ثم أ ن ه خرج ب ح ر ك ة ص ح ي ح ي ه للاخوان المسلمين ا ل س ر و ر ي ة ما هي إ ل ا فرع تفرع من اخوان ل أ المسلمين ثم بعد ذلك يقسمهم بالله أ ن ا لسنا من ا ل أ خ و ا ن ثم إ ذ ا قيل ل أ ح د ه م أ ن ت سروري أ ق س م بالله أ ن ه ليس سروريا فاكتشفت ل أ ن بعض ر م و ز م ش ه و ر ة أ ن ه من ا ل س ر و ر ي ة و يقسم بالله أ ن ه ليس من ا ل س ر و ر ي ة و إ ل ا ب ا ل أ م ر كما لو قيل ل أ ح د ن ا أ ن ت وهابي فيستطيع أ ح د أ ن يقسم بالله أ ن ه ليس وهابيا ل أ ن ما في شيء اسمه وهابي في شيخ اسمه محمد بن عبد الوهاب شيخ ا ل إ س ل ا م المجدد ما هو الا عالم ا ح ي سنه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الى ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له المخالفون له ولامثاله ولطلابه ومن اخذ بعقيده الرسول صلى الله عليه وسلم وليس عقده محمد بن عبد الوهاب لان محمد بن عبد الوهاب رحمه ا خ ذ بعقيده النبي صلى الله عليه وسلم فيلمزونهم فيقول وهابي والا بهم يصرحون بذلك فيقول لا يوجد شيء اسمه سروريه في شخص اسمه محمد ابن س ر و ر سرور سرور أو أو أ زين زين العابدين سرور أو سرور زين العابدين فإذا قيل ابن فإذا تجد سروري يستطيع بكل ريحية أن ينفي هذا الأمر يقول لا لست سروريا لست ريحية الأمر ر يقول أخواني أخوانيا ينفي أنت بكل لا لأنهم أن هذا خ و الأخوان ثم ينكر عليك وعلى و ا بالسلفية من ثم يتسمى ينكر أن عليك كل سلفي ت ج الناس يستنكرون هذا الاسم حتى أ ن بعض العلماء كان يتحرز من هذا الاسم ا ل س ل ف ي ة قال أ خ ش ى إ ذ ا قلت ا ل س ل ف ي ة يذهب الذهن إ ل ى حزب أ و ط ا ئ ف ة تتسمى بهذا الاسم و ا ل س ل ف ي ة ما هي الا ع ت ق ا د و منهج أ ت ب ع ه لكن اتسمى بالسلفيه فوجدنا في ا ل ن ه ا ي ة أ ن من تخلص من هذا الاسم احترازا أ و لاي تعليل صار هو في ا ل م ؤ خ ر ة بل بعضهم حتى من العلماء او طلبه العلم استطاع هؤلاء أ ن يدخلوا إ ل ي ه م و أ ن ي أ خ ذ و ا منهم فتاوى و تزكيات و تقديم لبعض الكتب فصاروا علينا لا لنا و المقصود أ ن الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى كان من أ ب ر ز العلماء الذي يتكلم باسم السلفي و يتلقب بالسلفي و يدعو إ ل ى ذلك فكنا قد أ خ ذ ن ا منه ربما قبل غيرنا و اسمحوا لنا بهذا ك ل م ة ا ل س ل ف ي ة فلما جئنا إ ل ى ا ل م م ل ك ة و نقول ا ل س ل ف ي ة كان يستنكرها البعض منهم من يستنكرها جهلا و منهم من يخشى أ ن تكون أ ن يكون ذلك تحزبا و منهم من يقول كلنا أ خ و ا ن و كلنا تبليغ نبلغ الدين و كلنا سلفيون على منهج السلف فلماذا هذه التسميات فنجد أ و ل ئ ك يتمسكون بتسمياتهم و ا ل أ خ ط ر من أ و ل ئ ك الذين لا اسم لهم و إ ن م ا كما قال بعضهم خرج علينا دعاه يقولها على سبيل ا ل ت ز ك ي ة أ خ ذ و ا بيد اليمنى كتاب التوحيد و باليد ا ل أ خ ر ى كتب سيد قطب فخرجوا فاستغنوا بهم عن هؤلاء وهؤلاء اما هؤلاء فيعنون العلماء و أ م ا هؤلاء فيعنون الكشك و ا ل ق ط ا ن ونحوهم ثم هم أ ك ل و ا الساحه كلها وصار لهم السواد ا ل أ ك ب ر وحتى صرح بعضهم قالوا استعجلنا لما خرجوا في أ ز م ة الخليج و استغلوا ا ل أ و ض ا ع قالوا استعجلنا فخرجنا و أ ن ه م ظنوا قد ت ه ي ت لهم جميع ا ل أ م و ر و مسكوا كثير من المناصب الجامعات والكليات و ربما تغلغلوا حتى في الجيش و ا ل ش ر ط ة والحرس شيء عجيب كانوا سواد فظنوا أ ن ا ل أ م و ر قد تهيئت ل أ ن يستلموا زمام ا ل أ م و ر فكان عندهم ترتيب و كنا نلاحظ هذا الشيء فواحد يقول أ س ب ا ب سقوط الاندلس و ا ل آ خ ر يقول أ س ب ا ب سقوط الدول في آ ن واحد و إ ذ ا صدر خبر من أ ح د ه م اعتمد و ك أ ن ه قد كشف له الغيب حتى قال لي أ ح د ه م هل تظن أ ن الكويت سترجع إ ن شاء الله طبعا ً نحن كان قلبنا على الكويت نريد نرجع فيقول لا انسى لما قال قال فلان كذا و كذا سبحان الله كان اذا قال فلان و مشهور ك ل م ة ذاك الذي قال لن تقوم الحرب و أ ب ش بايش ب س ل ا م ة بطول س ل ا م ة و هكذا كان ا ل أ م و ر قد انكشفت عندهم و كان بعضهم يقول إ ذ ا أ ر د ن ا الفقه درسنا أ خ ذ ن ا من العثيمين و إ ذ ا أ ر د ن ا م س أ ل الولا البرا ء الواقع عندنا غير فهمش العلماء و جعلوهم ل أ م و ر خ ا ص ة في مسائل ا ل ك ف ر ا ت و النذور و الحيض و النفاس و ا ل ط ه ا ر ة و ا ل ع د ة و ما هو المحظور على المعتده و أ م ا ا ل ش أ ن ا ل آ خ ر فعندهم من قد تولاه و ذات يوم قلت ل واحد في الكويت تكلمت عليه انك أ ن ت كذا و كذا و تعتمد على فلان في مسائل فتن العراق و الجهاد و الامور هذه قال والله يا شيخ سالم أ ن ي انا أ ح ب ك و أ ن ي انا دائما استفتيك واذا جاء أ ح د ي س أ ل ن ي اعطيت رقمك قلت اتصل عندك الشيخ وهو في ل ج ن ة ا ل ز ك ا ة ل ج ن ة يتابع ل ح د الجمعيات قلت يا أ خ ي صحيح أ ن ت دائما تتصل علي ودائما إ ذ ا جاتك ء عجوز عندها نذر أ و ك ف ا ر ة أ ع ط ي ت ه ا رقمي أ ع ر ف هذا لكن أ ن ت تعتبرني كذلك الذي يجيد التجويد تريد ت ق ر أ تجويد إ ذ ه ب الى ذاك صحيح حليق صحيح يدخن لكن بالتجويد جيد لا ت أ خ ذ منه ع ق ي د ة و لا ت أ خ ذ منه فقه و لا ت أ خ ذ منه شيء ت أ خ ذ منه التجويد المدود و الغنه و الاخفاء تراه جيد ف أ ن ت تعتبرني هكذا كفاره م ي ن نذر حيض ا س ت ح ا ظ ة ت ب س ت عليها ا ل أ م و ر تصوم تقضي كفاء أ ح ل ت ه ا علي مسائل اخرى عندك حامد العلي ل ي س كذلك فسكت الرجل فهم قسموا الناس هكذا حتى اعتبروا العلماء يقول بعضهم وفي ش ر ي ط ة تكلم م ح ا ض ر ة في ا ل س ع و د ي ة اللي هو س ا م ه بن لادم قال أ ي ه ا ا ل أ خ و ة لا تعتمدوا في فتاوى الجهاد على علماء لم تطا أ ق د ا م ه م أ ر ض الجهاد يعني بلغ ذلك الشيخ ا ل ل ب ا ن ي ر ح م ة الله عليه ف ق ا ل قال يعني أ ن ا و بن باز ما ن س أ ل ل أ ن ه م ما ذهبوا شيخ بن باز ما عنده جواز ر ح م ة الله عليه والشيخ الثمين ر ح م ة الله عليه سافر اضطرارا إ ل ى أ م ر ي ك ا للعلاج يعني هؤلاء لا تعتمد عليهم بالسلف المسائل خ ط ي ر ة جدا لذلك خ ل ا ص ة الكلام لا بد لنا من التسمي ب ا ل س ل ف ي ة ولا يغرك قول هؤلاء و تهيج هؤلاء و تخويف هؤلاء ف إ ن العلماء ذكروا أ ن الموحد إ ذ ا دعا إ ل ى توحيد الله عز و جل تصدى له عباد ا ل أ و ل ي ا ء و الصالحين و قالوا أ ن ت تبغض الصالحين أ ن ت عدو ل ل أ و ل ي ا ء يريدون تخويفك من ا ل إ ن ك ا ر عليهم و إ ذ ا أ ث ب ت المسلم السلفي ما أ ث ب ت الله لنفسه من ا ل أ س م ا ء والصفات قالوا لا ن ت مجسم و أ ن ت مشبه و أ ن ت و أ ن ت فهذه أ س ا ل ي ب ق د ي م ة و ح د ي ث ة يجب أ ن تكون م ع ل و م ة لدينا لا نهاب من الانتساب إ ل ى منهج السلف والتسمي ب ا ل س ل ف ي ة مع م ر ا ع ا ة أ م و ر يجب وجوبا ان نقضي عليها من الخلافات ا ل ش د ي د ة بين السلفيين وبعض قد يغلب عليه الحسد وبعضهم قد يغلب عليه الجهل وبعضهم قد يغلب عليه التعصب فتجده يقول نحن أ ه ل ف ط ر ة ونحن أ ه ل توحيد ونحن أ ه ل ع ق ي د ة و إ ل ا به لا يعرف ه كثيرا من التوحيد ولا من ا ل ع ق ي د ة ف إ ن ا ل س ل ف ي ة امتازت بالعلم و ا ل ك ل م ة ا ل م ش ه و ر ة لشيخ ل س ا م محمد بن عبد ا ل ل ه رحمه الله ي ق و ل إ ن موحدا واحدا يغلب أ ل ف مشرك بما بالعلم لا بد أ ن نتوجه الى العلم و أ ن نحفظ مسائل العلم و أ ن نناظر هؤلاء بالعلم والله لن نغلبهم بعدد ولا ع د ة و إ ن م ا نغلبهم بالعلم والتقوى هذا الذي ينبغي على كل سلفي أ ن يعتني به ا ل ع ن ا ي ة بالعلم و مسائل الخلاف والنقاش يعني تمكن منها ويعرف لذلك أ م ث ل ه ويحفظ عنده مثلا مواقف ويحفظ مثلاً عنده م ع ا ق ذ على هؤلاء لدحرهم ومنعهم من الانتشار والقضاء على ا ل س ل ف ي ة فهؤلاء إ ذ ا تكلموا هم أ ج ر ع منا ت ك ل م و ن بذم ا ل س ل ف ي ة والعداء لها و ا ل ت ه و ي م من شانها والتقليل من العلماء حتى سمعت شريطا لسلمان العوده ذات يوم تكلم عن يعني رجال العالم الاسلامي قال ف إ ن أ ر د ت ب ا ل خ ط ا ب ة كشك مثلا و إ ن أ ر د ت بالمفكرين محمد ث ل ا م قطب و إ ن أ ر د ت بالكتابه وكذا قال ما ذ اردت ندوي وإن أ بالفقهاء الشيخ مباز مثلا قال أ ر د ت المحدثين الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي وهكذا يعني جعلهم م ج م و ع ة و ا ح د ة وكلهم على ث غ ر ة ثم قال وقد يقال ان بعض هؤلاء عليه بعض ا ل م ع ا خ ذ مثلا قد يقول قائل ا ل أ ل ب ا ن ف ي ح د ة مثلا يا سبحان الله تركت المؤاخذ اللي على هؤلاء ما وجدت أ ن تضرب مثلا إ ل ا على ح د ة ا ل أ ل ب ا ن ي ا ن ظ ر إ لهؤلاء ى كيف إ ذ ا ارادوا شيئا من العلماء يعني أ خ ذ و ا ما يريدون من ت ز ك ي ة هؤلاء علماءنا نجالسهم هؤلاء ن أ خ ذ عنهم هؤلاء قدموا كتبنا هؤلاء يطيرون فيها فرحا ا ل ك ل م ة ا ل و ا ح د ة ولكن في ا ل ح ق ي ق ة هم يسفهون من أهل العلم ت س ف ي ه ا تامه و أ خ ت م و ا بموقف حصل لي شخصيا أ ن زميل لي في ا ل د ر ا س ة أ ر ب ع سنوات من س ن ة أ و ل ى الى س ن ة رابع في القصيم وهو يعني من جيلي في العمر يمكن أ ص غ ر ن ي ب س ن ة سنتين في الكثير ر أ ي ت ه ذات يوم في الحرم ف س أ ل ن ي كيف حالك كيف حاله و ز ه تبادلنا ا ل أ خ ب ا ر شو الكويت شو ا ل د ع و ة شو كذا والحمد لله ق ا ل عندكم الكويت أ ز من عندنا هنا في ا ل س ع و د ي ة ت ش ا ز م فيه قال ح ر ي ة عندكم حريه الله المستعان مثلك يقول هذا الكلام أ ن ت عندكم هنا الدين ظاهر و ا ل ش ر ي ع ة ت ب ن ه ا ا ل و ل ا ة ويطبقون منها ما قدروا عليه وهيئات أ م و المعروف ن ع م م ن ك ر و ا ل ص ل ا ة يدعى لها وتغلق المحلات و ش ع ا ر ا ل إ س ل ا م ا ل ظ ا ه ر ة كلها ومحاكم ش ر ع ي ة تقول الكويت أ ح س ن قال قوة حرية الحرية يستبي قال الله المساء هذه منها فقال ل وفلان ل ا ا ا ن وحتى ط يستبيد م ن ه ب قد يكون انظر ل له ا ق ط م الحرية للعلماء هاهم في السجون في ا ل ف ت ر ة اللي كانوا حركيون في السجن قالت العلماء أ ي علماء أ ن ا الذي يعرف العلماء الشيخ من باز و الشيخ من ثمين الكلام على حياتهما رحمه الله عليه فقال هذا و ل ل ي ع م ء ذ ولي علماء, علماء متخاذلون اتق الله قال شوف لما دخل العلماء السجن تخاذلوا عنهم قلت نعم تخاذلوا لو قال لهم اذهبوا وافعلوا هذا الفعل ثم لما وقعوا تراجعوا عنهم هذا تخاذل أ م ا أ ن ه م كانوا يحذرونهم من هذه ا ل أ ف ع ا ل و أ ن ا شاهد على هذا ا ل أ م ر كان الشيخ ابن سليمان يتكلم كثيرا ما ه و بهذه الطريقه وهو ب ت ذ ا اعياد و ت ذ ا يا اخوان ما يصير يتكلم ب ا ل ص ر ا ح ة على هؤلاء لا تفعلوا لا تفعلوا لا تفعلوا فلما عاندوا وعصوا كلام العلماء وفعلوا ووقعوا ما يقال ا ل آ ن العلماء تخاذلوا عنهم بل العلماء حذروهم من هذه ا ل ن ت ي ج ة نعم لو أ ن العلماء قال و اذهبوا ونحن ارائكم ثم لما وقعوا تخلوا عنهم لقلنا تخاذلوا فدخلت معه بنقاش طويل هو في ا ل ح ق ي ق ة ما استطاع يعني اتمام النقاش فانهزم تماما هذا ص ل ا ة الظهر في الحرم لما ص ا ر ص العصر ا اتجول انا في الحرم ر أ ي ت اخاه و اخوه اكبر من كان يدرسنا في ا ل ج ا م ع ة هذا طالب معي لكن ا ل ثاني اكبر مني دكتور يدرسنا في ا ل ك ل ي ة فسلمت عليه و إ ل ا خاطر ثقيل ظ ا ه ر ا ن بعد النقاش تغدوا مع بعض و قيلوا مع بعض و قال ل ا جاني فلان الكويتي هذا خنقني خنك يمكن سدت نفسه على الغدا فكان الدكتور هذا ايضا متحامل جدا سلمت عليه و اعرف طبعا درسني في ا ل ك ل ي ة سنتين فكيف حالك كيف حالك و صاد عني ما و ماله نفس قال لي ماذا فعلت الدراسات العليا قلت والله أ ن ا تخرجت من الجامعه و أ ش ت غ ل بالتدريس ما كملت دراسات عليا قال ورا ء ما تسجل في ا ل ج ا م ع ة ا ل ا س ل ا م ي ة ترى فيها واحد إن جامي الحين ر ئ ي س ه واحد إن جامي يقصد الشيخ صالح العبود أ و ل ما تولى ر ئ ا س ة ا ل ج ا م ع ة قلت يا شيخ تكلم بغير هذا الكلام س لان الشيخ ح م د امان حياتي ما درسته ر أ ي ت ه مرات م ر ة حضرت لدرس ماذا تقصد واحد جامي ليش ما تقول ن مثلا اني أ ن ا ع ث ي م ي ن ي أ ر ب ع سنوات عند الشيخ ع ن ثمين ليش تقول جامي ماذا تقصد طبعا دخلنا بالنقاش ل م ا دخلنا بالنقاش هو كان يتكلم ب ث ق ة وما كان يدري أ ن عندي أ م و ر قد وقفت عليها بنفسي قال كيف أنت تقول ل أ خ و ي لما شفت واحد صغير ناقشك اخوك صغير اخوك زميل اربع سنوات معي بالدراسه من جيلي و هو اللي فتح الموضوع و قال لي ح ر ي ة عندكم بالكويت <تكفيري> قال كيف تقول ل ه فلان تكفيري واحد منه نعم ما تكلمت إ ل ا بما علمت قلت ل أ ن ن ي بنفسي ناظرته ذات يوم عن التكفير فاخذ يقول التحاكم للطاغوت و التحاكم للطاغوت و كنا نتكلم عن ح ك و م ة الكويت واحد منه فالحر تكفيري الاشار ة فيقول أ ن ه م يعني يشير إ ل ى أ ن ه م كفار ل أ ن ه م يتحاكمون إ ل ى الطاغوت إ ل ى القانون فقلت له إ ذ ا كان ا ل أ م ر كذلك ف أ ي ض ا ا ل م م ل ك ة ا ل س ع و د ي ة في القضايا ا ل د و ل ي ة تتحاكم ل ى الامم ا ل م ت ح د ة ما هو كتاب و ا ل س ن ة هناك أ ي ض ا قانون دولي فهذا تحاكم الطاغوت يلزم من كلامك أ ن تكون ا ل ح ك و م ة ا ل س ع و د ي ة أيضا ك ا ف ر ة كما ان ا ل ح ك و م ة ا ل ك و ي ت ي ة ك ا ف ر ة فنزل و ج ه قليلا وطلع عينه من فوق النظاره ويلبس ن ظ ا ر ة فقال يا أ خ سالم دعنا من تحديد من هو الكافر بن صباح و لا بن سعود خذ الكلام انت عام فقلت للدكتور هذا اللي في الحرم اتناقش معه قلت يا اخي لو كان لا يكفر قال لا اعوذ بالله هم كفار ولا ينطبق عليهم الكلام الذي ينطبق على حكامكم لكن الرجل ما قال ذلك قال دعنا من تحديد من هو الكافر بن سعود و لا بن صباح خذ الكلام بعمومه فهذا الرجل ظهر لي تماما و ناظرته كثيرا وتورط أني أنا واقف لمن ا عرف اني أ ن ا واقف على طرح ذلك الرجل فنظر يمينا وشمالا حرم مليان بشر ماذا يش يش يظر فقال يا شيخ سالم النظام كافر النظام كافر كيف قال النظام اللي هنا كافر ما ب ق و ل ه م كفار أ ق و ل النظام كافر ما تريت قلت ا الشيخ من باز وعثمان طبعا على حياتهما هل يعلمون ن هذا النظام كافر أ و لا يعلمون إ ن كانوا لا يعلمون ف أ ن ا من باب أ و ل ى لا أ ع ل م و إ ن كانوا يعلمون و مع علمهم ما كفروا ف أ ن ا معهم هذه مسائل ك ب ي ر ة جدا على مستوى ا ل أ م ة إ ذ ا ما تولاها الشيخ من باز شيخنا ل ث م ي ن كيف تولاه انا و كيف أ ع ل م ما لا يعلمون ق ا ما بقول هم كفار أ ق و ل النظام كافر ن ظ ا م العسكري ة كافر غربي ن ظ ا م ا ل ت ق ا ع د كافر نظام البنوك كافر ا ل أ ن ظ م ة ك ا ف ر ة ومن ثم ا ل أ ن ظ م ة ك ا ف ر ة ولمن يسمعك ب ا ل ن الشباب الصغار إ ذ ن هؤلاء كفار ثم تقول نحن لا نكفر ثم تنكروا علينا إ ذ ا لقبناكم بالتكفيرين الرجل غضب ما أ ع ر ف كيف يخرج كذا وكذا أ ن ت ما ت ق ر أ أ ن ت ما كذا قلت لمن سيد قطب سيد قطب الذي يقول عنه ما كتب أ ح د مثله التفسير صحيح تفسير ايش تناسق ا ل آ ي ا ت الموضوعي ما, الموضوع. الموضوعي ما كتب أ ح د مثل هذا ه شوف دكتور بالتفسير في القصيم كيف كان التفسير الموضوعي ما, ت... ما تفهم ت ف س ي ر موضوعي من ت ق من ا ب ن الجرير من ابن ك ي ر ت ف س ي ر من و و ض ع ي سيد قطب ابن ك ت أحد وإلا القوم ي ع ي ق ط ب ي و ن ن إلا ل ا ا خ ر ويستنكر عليك إ ذ ا قلت عن نفسك سلفي ليش سلفي؟ ي مش ف ت ر وهم ن الناس ا لك سلفي؟ انت معلش قطبي و أ ن ا لا استكثر عليها سلفي سلفي إ ذ ا كان من باب الاخبار ح ق ي ق ة لا من باب ا ل ت ز ك ي ة لا يجوز ان يزكي نفسه حكي لو قيل لك أ ن ت سني ولا شيعي تقول لا ما ازكي ن ف س ه يقول عني أني سني أ ن ا لا سني ولا شيعي شيش ا ل ك ل ا هذا مثل واحد جانب الكويت اسمه مستشار كبير اسمه سالم البنساوي ه فيقول أ ن ا لست سني ولا شيعي أ ن ا خارجي اذا كان من باب الاخبار تخبر عن ا س ن ي ولا شيعي تقول سني سلفي ولا خلفي سلفي. لا أ ز ك ي نفسي على سبيل التزكيه لكن على سبيل الاخبار لا بد من منهج السلف لا بد من تمسك منهج السلف لا نجاه إ ل ا و إ ل ا بهم يعيبون علينا هذا ثم يقولون لا تبليغي و لا اخواني و لا سروري و لا سلفي يجعلون هذه كلها ب ر ك ب ة و ا ح د ة فينفون هذا كله فنسال الله ا ل ع ا ف ي ة المقصود يا اخوان علينا أ ن نتمسك ب ا ل س ل ف ي ة قلبا و قالبا أ د ع و نفسي المقصر أ و ل ا ثم أ د ع و ك م و الا نتخاذل عن حمل هذا اللقب و الذب عنه و التمسك به ل أ ن و الله علماء علماء كبار استطاع هؤلاء عن طريق النخر بهم حتى كرهوهم من ان يتلقبوا بالسلفيه ل لي ولكم ما تسمعون التوفيق والسداد هذا عليه وسلم ه ما يحتاج تحديث الشيخ أ ش ه ر من أ ن نتحدث عنه لكن اريد أ ن اذكر موقفا محرجا وقع ع لي مع الشيخ ذات يوم كان المسجد الطين أ و ل ما دين الشيخ مسجد الطين مسجد الشيخ من سعدي جاء بعض ا ل أ خ و ة من باكستان عندهم ج م ع ي ة و عندهم ت ز ك ي ة من الشيخ من باز رحمه الله عليه و يريدون جمع التبرعات فمر على بعض ا ل ط ل ب ة عند الشيخ و قال يعني أ ر ي د واحد منكم ي ق ر أ هذه ا ل و ر ق ة على المصلين بعد صلاه ا ل ج م ع ة كل من يعني رفض ي ق ر أ و كنا عدد قليل يا أخوان كنا عند الشيخ عند عام 1402 أ ح ي ا ن ا ً في ن ه ا ي ة ا ل أ س ب و ع ممكن يكون ا ث ن ى ع ش ر طالبا ً ويعرفنا الشيخ باسمائنا واحد واحد ويسمع لنا ب ل غ المرام والفيه مالك واحد واحد عدد قليل واذا صار العدد أ ك ب ر عدد يصل ممكن أ ر ب ع ي ن خمس اربعين آ خ ر س ن ة من بقايا عند الشيخ بلغ العدد أ ر ب ع م ا ئ ه و خ م س ي ن جاءوا ناس من اليمن ومن ا ل م ك ة ومن ح ا ي ل ومن البحرين و... جاءوا ناس من كل مكان لكن عمل ا ا ف أ ر ب ع م ا ئ ه واثنين كان العدد قليل جدا ً كما تعلمون كانت في أ ز م ة الحرم 1400 و كانت الصحوه ض ع ي ف ة جدا ً و الناس قد انصرفوا إ ل ى المزارع و الرشاشات رشاشات مش رشاشات ق ت القمح رشاشات ا ل هذه فكانت الصحوه ض ع ي ف ة جدا ً و ا ل أ خ و ة كل منهم نرجع الى موضوع الباكستانيين رفض أ ن ي ق ر أ ا ل و ر ق ة هذه فقالي واحد ت ق ر أ ه ا ما عندي مانع يمكن احنا شوي جاي من الكويت اجرى منهم شوي قلت عطني جاءت الشيخ رحمة الجمعة الله عليه وجدت بعد الدرس قلت لها الشيخ هذا ا ل أ خ و ة عندهم كتاب تزكيه م الشيخ مباز يريدون جمع ت ب ر ع ا ت ويريدون ان أ ق ر أ هذا ا ل و ر ق ة اقراها على المصلين بعد صلاه الجمعه غدا ان شاء الله بعد ما خ ط ب الشيخ وسلم قمت أ ن ا خدت ا ل و ر ق ة وقع ا أ م ا م الناس وقلت السلام عليكم و ر ح م ة الله أ ن ا ذاك الوقت عمري يمكن يعني عشرين اثنين وعشرين من ا ل كثير مسكت ا ل و ر ق ة وقلت إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستقبل ب ب ع م ل م ق د م ة ب ع د ي ن أ ب ق ر أ الورقه قال توني بادي الشيخ مسكني من ملابسي من ملابس حتى السروال الطويل هذا مسكني وسحبني هقل اجل ل و ر ق ة ا ل و ر ق ة ل ي م ع ك يبدو بسكال وراء ما ي بين الحمد ل ل ه و س م ق د م ة الحين ا ل ن ا س م ا ي درانه احد والشيخ ل شيء ط ا ع ا ل ش و ي ن ز ع ن ي م ل ا ب س س و ي و ن ي أ ق و ل ك ل ا ل وراك لبيدك ي الممنوح من عملي من عبد العزيز ب ن عبد الله بن باسل وجلست ولعلم ا ل ه ا ل ل ع ل م بلدك و ي ت ي ة أ ن ي ك سرت خ ا ط ر الشيخ ش ق و ل ا ك س ر خ ا ط ر بعد كسرت خاطر الشيخ يمكن الشيخ ب ر يبكي عليه يعني صار وجه أ ح م ر وجلس بعد هذا الموقف سبحان الله والله تعالى ألم صار لي مكان عند الشيخ خاص ل أ ن ما في كويتي يصبر كويتي معروف كله شلاعي شهر شهرين يمشي الشيخ على رغم ما فعل معي كنت أ ن ا جالس يبكي وتوقعني ما ما لن أ ب ق ى بعد هذا الموقف ل أ ن ه قدام الناس صارت ل ا ل ج م ع ة وكان ذاك الوقت سبحان الله ما كان في جوامع تصلي ا ل ج م ع ة تقريبا إ ل ا الجامع الكبير ا ل ع ن ز ه اظن يعني يمكن في جامع آ خ ر كل أ ه ل ا ل ع ن ي ز ة في هذا ا ل م ز ج و الناس ما تدري الناس قاعد تهلل بصوت عالي ما يدرون ايش بس من بعد ي المنظر واحد واقف والشيخ ي س ح ب فيه اسحب فيه فبعدها سبحان الله صارت ا ل ع ل ا ق ة م م ي ز ة مع الشيخ حتى أ ن ذات يوم واحد من ا ل أ خ و ة كان يحضر عند الشيخ بالكويتين ثم انقطع لكن دراسته م س ت م ر ة في الكليه فمسكه الشيخ قال ليش ما تحضر الدرس ما عاد نشوفه فقال الشيخ أ ن ا ما أ س ت ط ي ع أ ج م ع بين د ر ا س ة ا ل د ر ا س ة النظاميه الصباح و ا ل د ر ا س ة عندك في المساء قال الشيخ ورا هذا ه سالم عني يعني يحضر في المساء ويحضر معكم طالب قال أنا هو يقدر أ ن ا ما أ ق د ر بعد لاك مسك واحد آ خ ر كويتي وراك ما تحضر قال والله يا شيخ أ ن ا ماشوف ق ا ل هذا سالم يحضر عندنا و الشيخ سبحان الله حريص عبد الله حتى أ ن ذات يوم وكنا ندرس ايام اختبارات وانا ماني من نوع الدريس ن ادرس بس اخر اسبوع مش اخر اسبوع كل يوم بيوم و الى اختبار ادرس اليوم بوكرة بس فانقطعت عن حضور الشيخ قعد ا اختبارات فكنت في ش ق ة د و ر الاول وجالس عند اخ كويتي ايضا طالب معنا في الدور الارضي فجان العيال واحد من العيالي تلفون تلفون واحد ط ا ل ب ي على الهاتف طبعا ذاك الوقت ما في جوال فرحتك نعم ص ر ن ت واحد من ت ص ا ل الشباب لكي يقول محمد العثيمين معك أ ن ا بغيت أ و ق ف ي و م قاعدة ت ص ل ف ي ن ي تعجبت يعني طالب أ ن ا كان عمري ك ن سنة 22 سنة و ا ل ش يمكن خ ت ص ل فيني ي م يمكن يمكن س ك ن سنة ث ا ل ث ة كذا يمكن صار عمري ي م ك ق اربعه وعشرين قال وراك ما شفناك كذا قالي ن سلمت علي ه قلت بروح الكويت وما عاد شفتك قلت أ ن ا رحت الكويت جبت أ ه ل ي ع ل اساس يخدموني كذا اختبارات قالي بس طيب انت ك ت والله الحمد لله. نشوف الشيخ سبحان الله في شيء عجيب من التواضع ذات يوم جاء بعض ا ل أ خ و ة من الرياض ط ل ب ة كويتيين ب ج ا م ع ة ا ل إ م ا م من ا ل ر ي ا ض يزورونا في القصيم وكان الشيخ ر ح م ة الله عليه انشهرت عنا ق ص ة أ و م س أ ل ة ان الله عز وجل معيته مع خلقه بذاته ولعل بعض الحساد والحسد هذا لا يخلو منه أ ح د تكلم على الشيخ ولنا قال كذا ولنا قال م ع ي ذاتية معي ذ ا ت ي ة ووصل ا ل أ م ر الى الشيخ من باز ر ح م ة الله عليه و كان يقول الشيخ لما فهمونا خ ط أ أ م س ك ت عن هذه ا ل ك ل م ة لا ارى فيها شيء لكن أ م س ك ت عنها ل أ ن في ناس حملوها ما لا تتحمل الشاهد أ ن جاء بعض ا ل أ خ و ة من الرياض و ر ا د و ا تسجيل شريط مع الشيخ قال رتب لنا مع الشيخ رتب لهم ج ل س ة مع الشيخ سجلوا مع ه بعض ا ل أ س ئ ل ة و إ ل ا أ ت و ا بسؤال خطير جدا قال يا شيخ هل صحيح أ ن ت تقول ب و ح د ة الوجود و الله ك أ ن الشيخ دمعت عيناه جابوا كذا قال, قال هذه ع ق ي د ة خ ب ي ث ة كافره لا يقول ب أ ح د من أ ه ل هذه البلاد هؤلاء الذين يعتقدون أ ن الرجل إ ذ ا و ط أ امراته ف إ ن م ا هي الذات ا ل ا ل ه ي ة ت ط أ الذات ا ل ا ل ه ي ة أ ق و ل بها لا هذه كذا جاب كلام ا م ن القيم من ا ل ن و ن ي ة وكذا موطوئها مربوغه ت ب ل ذ العقول و ا ل أ ذ ه ا ن لكن الناس إ ذ ا ر أ و ا الرجل أ ص ب ح مشهورا أ خ ذ و ا يلقون عليه بعض الشبهات لما صار المساء ه ذ كلام العصر و إ ل ا شيخ ي ت ص ع ع ل ي في البيت نعم السلام عليكم محمد ا ع ث م ي ن معه حياك الله يا شيخ قال الشريط اللي, اللي سجلتوه ائتني به خير يا شيخ قلت ا ل ا خ و ة سجلوا الشريط وسافروا الرياض قال أ ن ا قلت ك ل م ة م ا ا د ي كيف خرجت مني المفروض ما أ ق و ل ه ا قلت أ ن ا قلت ا ل إ ن س ا ن اذا صار مشهورا و ك أ ن ي أ ق و ل صرت, صرت مشهورا فهذه لازم تمسحها والله يا أخوان شف الناس تدور ا ل ش ه ر ة قال ه ا لازم تمسح قلت خلاص أ ب ش ر س أ ت ص ل عليهم واجعلهم يمسح قال طيب السلام عليكم أ س ل ا م اما س ي ر ة الشيخ وين ما راح ت غ د و ن أ ن ت الظاهر تفضل <تصفيق> يقول شخص قال له اعزموه على الغدا قال لا ايش ق ص ة يوسف عليه السلام أ ط و ل قصه متصله في ا ل ق ر آ ن أ خ ذ القص يقص يقص ما تغدى وما ك ل و ا ع ن ه و إ ل ا يعني حبكوا عليه هذه ا ل خ ط ة فجاء آ خ ر فقال ايش ق ص ة يوسف عليه السلام لما اراد ان ياكل قال ورع ضاعوا ا لقاهبوه أو ل كيف يتكلم مثلي عن الشيخ في الرياض؟ ما أدري هذا السؤال كأنه فيه ا فيه. عالي لعل بعضكم ما سمح بل أ ج ز م أ ن بعض... بعضكم ما سمح ما أ ع ل م الغيب لكن ل أ ن سندها فيها كويتي و انتم و كويتي حدثنا ا ل شيخنا فلاح بن إ س م ا ع ي ل منذكر يقول كان طالب في ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة في د ر ا س ا ت العليا يقول جاءني أ ر ب ع ه ا خ و ة من الصومال يبكون بكاء مريرا صومالي لا يبكون بكاء مريرا ا خ و ا ن قال في س ت ة من اخواننا السلفيين غدا بعصاه الفجر سينفذ ل ي ه م زياد, زياد ن ب ي ه ب ر ي م ع ز ي د بري حكم ا ل إ ع د ا م فلان وفلان وفلان من اخوان س ت ة و أ ر ب ع ه منهم مبعوث اربعه منهم مبعوثون من قبل ا ل إ ف ت ا ء الشيخ ا ب ا ز نفرقهم رواتب و يدعون في الصومال سلفيون يعرفهم الشيخ ا ب ا ز س ت ة تنفيذ حكم ا ل إ ع د ا م فيهم غدا بعد ص ل ا ة الفتح و ي ك و ن على اخوانهم صور أ ن ت أ خ و ه ا س ت ة يعرفونك شخصيا تعرفون من اخوانك غدا سيقتل ا ل س ا ع ة ك م ح ا د ي ة عشر نصف ليلا ماذا نفعل هم في ا ل م د ي ن ة وذاك في الصومال و الشيخ فلاح ما هو إ ل ا طالب ف ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ماذا نفعل خلينا نذهب إ ل ى الشيخ ابو بكر الجزائري نشوف يقول ذهبنا طلقنا الباب ق ا ل الشيخ نايم يقول فلاح اسماعيل كويتي ضروري يقول طلع الشيخ نايم يقول ترحب فينا ودخلنا خير يقول يا شيخ اسمع ما يقول أ خ و ه الاخوه يبكون كذا زياد بري ينفذ ا ل ع د ا م ست ة من اخواننا سلفيه قام الشيخ ب ك ر يبكي معهم ماذا نفعل قال ليس لنا بعد الله عز وجل إ ل ا والدنا الشيخ من باس نتصل فيه يقول هذا ا ل آ ن الساعه ج ا و ز ت ث ا ن ي ة ع ش ر يقول اتصلنا على الرياض يقول رد على الهاتف سكرتير الشيخ انذاك الشيخ ابراهيم الحصير ح م ه الله و هذا توفى الله قبل الشيخ من باس قال أ ب و بكر جابر اللزائر من ا ل م د ي ن ة ض ر و ر ي خ ن م يقول لك ان الشيخ يقول ك ك ان الشيخ يقول ل ان ا ي خ يقول لك ان الشيخ يقول لك ان الشيخ يقول لك ان الشيخ ي ق ل لك ان الشيخ يقول لك ان الشيخ ي ق ا ل لك ان الشيخ يقول لك ان الشيخ م ق ا ل ل ا ل ش ي خ يقول ك ان الشيخ يقول لك ان الشيخ يقول لك ان الشيخ يقول لك ان الشيخ يقول لك ان الشيخ يقول لك ان الشيخ ي و ل لك ا ل ش ي خ يقول لك ان الشيخ يقول ك ا الشيخ يقول لك ان الشيخ ي ق ك ان الشيخ يقول لك ا الشيخ يقول لك ان الشيخ يقول لك ان الشيخ يقول لك ان الشيخ يقول ك ان الشيخ ي ل ل ه ر ن ا ل ش قال انتظروا على الهاتف حتى نرى ما يصنع الله عز و جل انتظروا انتظروا لا حراره ا ل ل ه بالله لا ح ر ا ر الا ا ل ل ه يقول جلسنا حتى ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة و ن ص ف من الليل عند الهاتف و ا ل أ خ و ة في ق م ة الحزن على اخوانهم الذي ن سيقتلون غدا بعد ا ص ا ب ف ت ه يقول و إ ل ا بالهاتف نعم و لا الشيخ عباز رحمه الله عليه قال جاء ا ل ف ر د جاء ا ل ف ر د أ ب ش ر و جاء ا ل ف ر د قال الشيخ ايش اللي حصل قال هذا الشيخ إ ب ر ا ه ي م يعلمكم ا ل ل ي ص ح ي ح يقول أ خ ذ الشيخ ابراهيم الهاتف قال بعد ما نزلت ا ل س م ا ع ة الشيخ اتصل على ا ل أ م ي ر عبد الله اللواء الملك عبد الله حاليا قالوا نايم قال قولوا ل ا عبد العزيز بن باز قال الشيخ نايم ا ل أ م ي ر قال والله إ ذ ا ما رد علي آ ت ي ا ل آ ن بنفسي ل ل ق ص ر أ م ر ما يتحمل ا ل ت أ خ ي ر قالها شيخ وين تجي القصر ل ل س ا ع ه هذه خلاص انتظر على الهاتف يقول صحه ا ل أ م ي ر من النوم يقول ورد عليه السلام عليكم خير ا سماشر شيخ قال زياد بري بيقتل س ت ة من إ خ و ا ن ن ا بعد فصلاه الفجر غدا منهم أ ر ب ع ن ا ب ع ع يقول قال امير عبدالله الملك عبدالله قال يخسي بري قال والله يخسي شيخ أ ن ت ارسلهم بري يقتلهم قال والله يخسي انتظر بس يقول انتظرنا ويتصل في بري ويرد يتصل قال خلاص يا شيخ كلمته غدا بعد بعد الفجر عفو شام لجميع المساجين الشيخ مبارك ما يعلم إ ل ا الله عز وجل ماذا فعل هذا الرجل نكتفي بهذا و اعطيك م ح د س ل والله ما ا ن ت ه ت هذا الشيخ عبد الصمد الكاتب يا شيخ من أ ص ل هندي هو ا ل آ ن سعودي طبعا من زمان سعودي في ا ل م د ي ن ة الدكتور عاصم القريوتي و ن ا عندكم ا ل ر ي ا ل من زوج بنته رجل فرضي كبير ي ق و م يسمونه فرض المدينه كان والده عالم من علماء الهند و جالسته ف ت ر ة لوحدي و اطلب منها يقصلي عن الشيخ م ب ا ز بعض الاشياء الشيخ كان في الهند و ا ل د ه عالم شيخ يقول عن والده يقول كان والدي يحفظ أ ل ف ي ة م ا ل ك حفظا متقنا ج ي د إ ت ق ا ن تام و هي أ ل ف بيت م ن ظ و م ة ص ع ب ة جدا م ع ق د ة فيقول من ش د ة حفظه ا ل أ ل ف ي ة ي ق ر أ ه ا من البيت رقم أ ل ف إ ل ى البيت رقم واحد ي ق ر أ ه ا بالعكس والد الشيخ عبد الصمد ف أ ت ى إ ل ى ا ل م م ل ك ة وكلم الشيخ عبد الرحمن ا ل أ ف ر ي ق ي وهذا الشيخ المشايخ السلفيين في ا ل م د ي ن ة وكان على م د ر س ة اسمها دار الحديث فقال سياتيك ا ب ن عبد الصمد أ ر ج و ا ل ع ن ا ي ة به و أ د ر س عندي فجاء الشيخ عبد الصمد كان صغير يقول شعر ما في وجه نزلت يقول في ب ا خ ر ة على ج د ة ثم إ ل ى ح ا ف ل ة جيت المسجد النبوي وجدت مكتوب دار الحديث عرفت أ ن الشيخ هنا شيخ عبد العمال أ ف ر ي ق ي يقول فصليت في المسجد ثم اتيت اليه فلما راني سلمت عليه قال عبد الصمد قبل أ ت ك ل م قلت نعم قال عرفتك من شبه أ ب ي ك قال و عنده ع ن ا ي ة بالطلاب ما ر أ ت عيني أ ك ر م منه قط ا ل شيخ عبد العمال أ ف ر ي ق ي شيخ ا ل س ل ف ي ن الكبار كلهم اللي في ا ل م د ي ن ة قال ما ر أ ت عيني قط أ ك ر م منه إ ل ا الشيخ م باز الشيخ م باز عنده كرم يعني عجز الناس ر ح م ة الله عليه المهم يقول أ ن الشيخ ابن باز ر ح م ة الله عليه لما كف بصره كان يشتغل مع أ خ ي ه دلال ابل أ خ و ه أ ك ب ر منه قال ي عزيز ما تصلح أ ن ت حين ا ل ا ب ل رح الحق بين ابراهيم يقول أ ن والدته والد الشيخ ابن باز بكت قالت من ي أ خ ذ عزيز من يده يوده المسجد ورجع يقول دار الزمان أ ص ب ح الناس من يتشرف يمسك الشيخ ابن باز من يده يروح فيه إ ل ى المسجد قلت الله أ ع ل م أ ن بعضكم خ ا ص ة من, من لم ير ى الشيخ مباز يقول يا ليتني أ ر ى في المنام نومها كوانا ناي من يماسك الشيخ مباز و راح في ليل م س ج د شوف رفعه الله عز و جل بالعلم و التقوى نحسب ه الله حسين يقول الشيخ عبد الصمد درست في الرياض في المعهد العلمي و كان يدرسنا الشيخ عبد العزيز مباز و كان عمره ثلاث و ثلاثين س ن ة شباب و الشيخ عبد الصمد يقول كان عمري ث م ا ن ي ة عشر س ن ة ومدرسنا الشيخ من باز وكان طبعا ذاك الوقت على عهد الملك سعود رحمه الله يقول إ ن الشيخ كتب ن ص ي ح ة للديوان الملكي عن موضوع الرسوم اللي المكوس ل ي ي س و ن ه ا ا ل م أ و الضرائب كان فيه شيء من يعني فرض ا ل ح ك و م ة على بعض الشركات أ و كذا فكتب ن ص ي ح ة أ ل ا يفرض على الشركات هذه الضرائب فجاء الرد قاسيا على الشيخ كتب هكذا بالله د ل عاميه ت خ ص ي الاعمى لو قطعنا راتبك ما درست يوم يعني اني اقصد ان ا ل د و ل ة م ح ت ا ج ة الى هذه المداخيل حتى تغطي الرواتب فالشيخ صار عنده ر د ة فعل كتب كتاب آ خ ر أ غ ن ا ن الله عن مال ا ل د و ل ة و س أ ع م ل من غير راتب و أ ر س ل ه الى ديوان الملك قالوا اخذ الشيخ يدرس و اشتهر الامر ان الشيخ ما ياخذ راتب و كان الشيخ كان محبوبا حتى في أ ي ا م شباب يقول فسمع بعض التجار سمى منهم قال واحد اسم الراجحي و آ خ ر اسم اصبعي ي عندهم صيغه او كذا أ م و ا ل أ ت و ا للشيخ قال يا شيخ هذه أ م و ا ل ن ا خذ ما شئت ودع ما شئت وكان الشيخ ذاك الوقت شباب ومع ذاك الشيخ قال عندي ما يكفيني جزاكم الله خ ي ر و أ خ ذ يدرس بلا ر ا ت ه سافر الملك رجع الملك استقبله العلماء مشايخ الشيخ ما يذهب حتى يعني استخبر الملك ب أ ن الشيخ في نفس الشيء يقول كنا احنا في الفصل الشيخ عبد الصمد يقول كنا في الفصل ف أ ت ى سائق الشيخ ابن ابراهيم رحمه الله عليه إ ل ى الشيخ ابن عزيز رحمه الله عليه قال الشيخ ابن ابراهيم ب ا ل س ي ا ر ة طالب قال الشيخ ياعيال خلكم مكان و من, من ضمن طلب من الشيخ عبد الصمت و هو يحدثني ب ا ل ق ص ة قال الشيخ ابن ابراهيم طالبني و راح أ ر ج ع لكم خليكم و راح الشيخ تقريبا س ا ع ة الا ربع و راجع قال ا ل ق ص ة كذا كذا ك ت ب ت الملك سعود و رد عليه رد كذا و أ ن ا ما أ خ ذ راتب و صار يقول أ ن ا ما ع د ت اروح للملك ولا ا س ت ق ب ل ت لما رجع من السفر يقول فجاني بن ابراهيم أ ن ت تدرون يا عيال بن ابراهيم أ ق و ل كل ما قدرت ارده يقول الشيخ مباز يقول ف أ خ ذ ن ي إ ل ى الملك سعود يقول فلما وصلنا القصر و إ ل ا الملك سعود خارج القصر يستقبل ن ا ف ي ا ل س ي ا ر ة يقول فسلم على راسي واعتذر مني و أ ق س م بالله أ ن ي ما سمعت بهذا الكتاب الذي أ ر س ل ت به ولا بالرد الذي جاء يقول وعذرته وجيت كم و قصت ي لكم ما حدث رحمه الله تعالى نعم لا. <تصفيق> لا ناصر الدين ألباني ناصر الدين ألباني من الجوانب التي تسجل له أنه تنظروا عليك عليه عمل العالم عليه العصر الإمام محمد مشتهم رحمة مبازي رحمة توقي تفتح سبق شيء الشيخ التي حديثية في يشهد الشيخ في الثالث لا لا الله بها الله الحديث ما لا اليوم بعد الفهارس تسجل له يقول صحوة أحد بعد فيه وبعد الكمبيوتر وبعد التقسيمات الشيخ أ ح ي ا ا ل س ن ة وكثير من السنن ا ل م ه ج و ر ة والبحث في علم الرجال التصحيح والتحسين والتضعيف في هذا العصر ماله مثيل وكان متمسكا ان صح التعبير كما يقال الرجل أ خ ذ ه ا بذراعه ا ل ت ع ل و ا نشر التعبير هذا أ خ ذ ه ا بذراعه ما كان و ر ا ء لا ح ك و م ة ولا م ؤ س س ة ولا و ز ا ر ة ولا منصب بل كان يطرد و يسجن و يرحل و مع ذلك ثبت هذا الثبات العظيم و نشر علما مباركا و نفع الله به عز و جل نفعا عظيما لكن لا يخفى عليكم ا ل أ م ر الشيخ توجهت إ ل ي ه السهام من كل حدب و صبح ت ى من اهل ا ل ع ق ي د ة و اهل التوحيد تلقى منهم ما تلقى و نذكر كلمه الشيخ ربيع الله يحفظه يقول إ ن الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي ان وافق الجمهور في بعض ما يذهب إ ل ي ه تكلموا عليه و إ ن خالف الجمهور تكلموا عليه و ضرب بعض المساء لكن الشيخ لا يهمه الا ان يتمسك بما يدين الله عز و جل به و ذات يوم حدثني أ خ ي عبد الرحمن بن سعد كان طالبا من الجامعه ا ل إ س ل ا م ي ه ان الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي حضر ز ي ا ر ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة و حشد له من الطلاب و طلبه ع ل م و المشايخ عدد كبير جدا جدا و ب ا ل م ن ا س ب ة إ ذ ا زار ا ل م د ي ن ة من أ ش د الناس فرحا ً بالشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي الشيخ عبد المحسن العباد و يجلس بجانبه و لا يتكلم و لا ك ل م ة واحد و هم العلماء ما يتكلم و لا ك ل م ة واحد احتراما للشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي و الشيخ عبد المحسن محدث و فقيه فيعرف ظهور ا ل أ ل ب ا ن ي المهم أ ن الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي في هذا الاجتماع الكبير في ا ل م د ي ن ة قام له شخص و تكلم عليه و قال أ ن ت ت ط ع م في ا ئ م ة ا ل د ع و ة وتقول كذا وتقول كذا يقول الشيخ كان متكئا فلما سمع هذا انطلق عليه بالكلام جلس و جلست ا ل م ت أ ه ب له حتى يقول وضع ق ب ض ت يدعى ركبته و أ خ ذ ينظر بتعجب بالكلام الذي يسمعه و أ ن ت و أ ن ت و أ ن ت و هذا مسجل ت عليك في مؤتمر في ا ل إ م ا ر ا ت حضره محمد ع د العباسي و قلت و قلت وتكلمت علماء يقول قال كل ما فيه جعبته قال فلما انتهى قال و الشيخ انتهيت قال نعم قال سبحانك هذا بهتان عظيم ثم انطلق يتكلم قال اي مؤتمر تتكلم عنه لا ح ض ر ت مؤتمر ولا حصل هذا الكلام محمد عيد عباسي في السجن و لا نعلم هو من الاحياء ام الاموات محمد عيد عباسي يظن بالرياض حاليا يمكن في ف ت ر ة السجن قال و لا نعلم عنه من الاحياء ام الاموات كيف تقول ذهبت و أ ن ا محمد علي ا ع ب ا س ي و كذا و كذا ثم أ م ا كلامي على بعض علماء ا ل د ع و ة أ ن بعضهم لا يحسن ص ن ا ع ة الحديث هذا ليس من الطعن و هل من ا ل ض ر و ر ة أ ن كل عالم يجيد كل فن من الفنون حتى العلماء السابقين علماء منهم من كان يعرف بالتفسير منهم من كان يعرف بالتاريخ منهم من كان يعرف بالحديث منهم من كان يعرف بالفقه هذا ليس من الطعن ليس ب ا ل ض ر و ر ة أ ن العالم أ ن ت م تعلمون يعني, يعني ما في من يجمع من العلوم سوى المشاهير ك ش ي خ س ا م ت ي م ي ة ولا ابن القيم ولا حتى يحيى ب ن عين ما كان معروف بالفقه و ا ل ش ا ف ع ما كان بالحديث ك أ ح م د و أ ب و ح ن ي ف ة ما كان في الحديث كان ضعيفا في الحديث وتكلم بكلام يعني أ ع ج ب الناس ك ل ه حتى ذاك المتكلم ما استطاع ان يتكلم فالشيخ قد اتاه الله ح ج ة ح ج ة حتى يروى أ ف ض ل أ ن اقول يروى ل أ ن ي سمعت و عندي شيء تثبت مما س أ ق و ل لكم و ل ا ا ل أ ح س ن ما أ ر ي د أ ن أ ح د د الاسم ل أ ن ا ل ق ص ة ما ادري ت ص ح ولا تصح لكن واحد من الجماعات ذهب إ ل ى الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله و قال له يا شيخ السلفيون في الكويت يقلدونك في كل شيء ع ل ى ا ل خ ط أ و الصواب و الشيخ يعني خطير جدا مهاب هو يريد أ ن يحرض الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي على السلفيه ن و و من ج م ا ع ة أ خ ر ى و انحرفه يقلدنك في كل شيء في ا ل خ ط أ و الصواب فقال الشيخ ما هو ا ل خ ط أ الذي قلدوني فيه قال لا يا اخي انت لست معصوما ي ن ي ي خطا قال ما اختلفنا لست معصوما لكن ما هو ا ل خ ط أ الذي قلدوني فيه هذا تورط قال المساله ا ل ف ل ا ن ي ة ناظره فيها فانقلب السحر على السحر فرحمه الله تعالى وجزاه الله ع ن ه خير والتقيت فيه يعني مرارا جانا في الكويت عام 1402 وحضرت لخمس ه مجالس وكان في واحد من المشاهير في الكويت قال الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي ذهب إ ل ى مصر وحضر مؤتمر ومدح فيه زمان عبد الناصر وكان يقول عم ناصر عم ناصر ا ل أ ل ب ا ن ي ثقيل جدا ا ل أ ل ب ا ن ي يروح يقول عم ناصر عم ناصر وهذا من المشاهير اسم ه معروف يعني الرجل فكان في بعض الشباب احنا من أ س ن ا ن ن ا جينا عند هذا الشيخ ت ك ل م عن موضوع التكفير و هذا الشيخ لمس منا نحن ايش يعني نحب ا ل أ ل ب ا ن ي فقال يا اخي طولوا بالكم على إ خ و ا ن ك م عن التكفيرين ذلك الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي حضر مؤتمر من مصر أ ي ا م جمال عبد الناصر و يقول عم ناصر عم ناصر عم ناصر عن جمال عبد الناصر الباني خليل هذول يا خ و ا ت يتبسمون ما علمنا إن الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي سبحان الله قدر الله ان ا ل أ ل ب ا ن ي جاءنا للكويت وتزاحمنا عليه تزاحم والله مثل ح ج ر ا ل أ س و د كيف ت ز ا ح م و ن الناس تزاحمنا عليه شيء عجيب حتى الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي قال ايش الاعتقال هل وليش فحضرناه م ر ة في مخيم في البر ك ا ن الناس على بعضها والله يا ا خ و فلما مشي انا لحقت الشيخ و الناس يحجزوني ع ن ي ي عنه و أ ن ا اقول ايشيخ ايشيخ أ ن ت حضرت مؤتمر من مصر قلت عم ناصر ع ما ن ص ر ما في مجال قال لا ما حضرت قال الشيخ فلان يقول انا اقول فلان يقول عنك فلان يقول قال انت غلطان ما يقول عني قلت انت قلت اسال ا ل ك الغلطان قال بل انت غلطان قلت والله قال هذا الكلام عجيب و أ ن ا مدخل جسمي داخل السياره ركب ا ل س ي ا ر ة وطبيت د خ ل لداخل طبعا كنت راشيق ما كنت سبحان الله الشيخ صار عنده خبر ان فلان يقول عنه هذا الكلام صار في ج ل س ة أ خ ر ى في واحد آ خ ر قال له الكلام هذا لا ما, ما برد حد ا ل تواضعي توا عزيز قالها شيخ أ ن ت حضرت مؤتمر في مصر لعبد الناصر و خ ذ ت يقول عم ناصر عم ناصر الشيخ تعجل سبحان الله هذا ثاني واحد يقول لي هذا الكلام ما حصل وفي حياتي ما ر أ ي ت عبد الناصر إ ل ا في ا ل ص و ر ة رحت أ ن ا ي خ و ا ن واتصلت على الشيخ ذ لك قلت له يا شيخ احنا م ر ة جينا حاكم عندك عن مواضيع التكفير معنا بعض الشباب و قلت أ ن الشيخ ناصر الالباني محمد ناصر ا ل ب ا ن ي حضر مؤتمر في مصر و كان يقول عم ناصر عم ناصر قال ما قلت ما قلت و الشيخ ناصر موجود ا ل آ ن في الكويت كنت أ ن ا د ر د في الكويت و أ ن ا س أ ل ت ه قال لم يا شيخ أ ن ت قلت و احنا شهود عليك قال أ ن ا قلت أ ن الشيخ ناصر حضر مؤتمر و كان في المؤتمر يقول عم ناصر عم ناصر مش الشيخ الالباني اللي قال عم ناصر طيب جزاك الله سبحان الله و إ ل ا في درس مخصص للنساء طبعا ً كان يا اخوان الدرس ممنوع ح د يحضر إ ل ا ه ا ل م ن ط ق ة ل أ ن العدد كبير جدا ً ما يسع المكان ف ي ج ع ل و ا للشيخ كل ل ي ل ة في م ن ط ق ة وكل منطقه يحضرها بس اهلها لكن نحن نسرب أ ن ف س ن ا ونتابع ا ل أ خ ب ا ر م ر ة نصيده و م ر ة منصيده ذ ا ك اليوم قالوا هذا درس خاص للنساء رح جبت هذه ا ل ف ر ص ة ر ح ت جبت أ ه ل ي و د خ ل ه م درس النساء ودخلنا غ ر ف ة فيها الشيخ والنساء في مكان ثاني ما ادلهم الصوت حضرنا حتى النساء بالمئات ففرصتنا و ل ا ج ل س ة خ ا ص ة مع الشيخ حتى تعشني ي معاه كباب أ ذ ك ر ه ا ل آ ن جاءت ف ر ص ة قلت يا شيخ أ ن ا الذي قلت كذا وقلت لا ما حصل وانت غلطان قال نعم الغريب ا ل أ م ر جاني واحد آ خ ر و س أ ل ن ي نفس السؤال قلت يا شيخ س م ت واتصلت به و انكر قال ما قلت و انما قلت ان الشيخ ا ل ا ل ب ا ن حضر مؤتمر في مصر كان يقال فيه عم ناصر عم ناصر قلت ايش كان دور الشيخ ناصر قال كان مشارك بس مش هو اللي قال عم ناصر قال الشيخ الالباني سبحان الله حتى هذا ما حدث ما حضرت لا مؤتمر ولا سمعت الله ا ل م س ت ا ل الشيخ لأفذل أسئلة و مجوعة ق ت طارق في منها وثم ما سبب وضوح ا ل س ل ف ي ة في الكويت بخلاف السعوديه ة الكلمة مثلا التي بدأت ب ا ك ل مثلا ة بكلمة سلفية سلفية التي بها, بدأت بها يعني أن حتى العلماء الكبار ما كانوا يتكلموا صح صح ما يتكونوا حنبلي كذلك بدأت حتى توحيد يعني أن صح صح فطح صح م جاء ا ح ر ء واستغلوا الوضع وقضوا أنتوا الكلمة أحزاب جماعات كلنا مسلمين بتعمد على هذه بتعمد. إيش إيش و كل من المسلمين هم مخططون تخطيط فهذا السبب أ ن ه م كما تعلمون هذه ا ل م م ل ك ة ا ل م ب ا ر ك ة قصدت أ ن أ و ل ئ ك الذين شردوا من بلادهم بسبب قضايا و مواجهات مع حكوماتهم ففرقوا في ا ل م م ل ك ة ت ف ر ي خ من الابتدائي الى الدراسات العليا حتى مما سمعت أ ن محمد قطب تخصصوا ادب إ ن ج ل ي ز ي فصار رئيس قسم ا ل ع ق ي د ة في ج ا م ع ة أ م ا ل ق ر آ ن شوف التفريخ شوف الترتيب كنا في ا ل ج ا م ع ة يقول بعض الطلاب و الله يقول أ ت م ن ى لو قرر علينا م ق د م ة في ظلال ا ل ق ر آ ن بدل م ا د ة ا ل ث ق ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة شوف شوف يقول كذا و الله يا إ خ و ا ن قرات ما قدرت كم من ا ل ص ف ح ة ما اعرف شن حتى ي ق ر أ هذا الكتاب ما في صلى الله عليه و سلم كله كلام كلام حتى أ ن كتب ا ل ع ق ي د ة التي تدرس في المدارس هنا في ا ل م م ل ك ة في المدارس شارك في تعليفه محمد خطب علماء توحيد س ل ا ل ة ن ع م ة ا ل د ع و ة يجي محمد خطب قميص البنطلون ويؤلف كتب ا ل ع ق ي د ة في المدارس المقصود أ ن هذه ا ل م م ل ك ة قصدت جاءوا ناس من ا ل ا ب ت د ا ء ي ل ى د ر ا س ة العليا اخرجوا جيلا كاملا بهذه ا ل أ ف ك ا ر و ك ل م ا ظهرت ك ل م ة س ل ف ي ة و أ د و ه والشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي م مرغوب لجنسيته ه ل ج ن س كانوا يخالفون م خ ا ل ف ة ش د ي د ة على مسائل ف ق ه ي ة سواء الذهب المحلق أ و كشف المراه لوجهها ل أ ن ه يحمل ج ا ن ب عظيما في التوحيد و ا ل ع ق ي د ة العالم ا ل إ س ل ا م ي فيه من و ح د ة الوجود وفيه من عباد القبور وفيه من الموالد والبدع و هذه كلها عن ب ك ر ة ابيه حربه الشيخ الباري بالتعليف بالتعليف و مع ذلك جاء البعض كما كان يقول الشيخ الباري جاء من الشام إ ذ ا تكلموا كانوا هناك يلعنون يا اخوان و الشيخ ن ب و يوسف يشهد عليه الشيخ ن ابو يوسف ر ح م ة الله عليه يشهد عليه قال تكلم و قال ا ل و ه ا ب ي ة الله يلعنهم ا ل و ه ا ب ي ة ا ل م ل ع و ن ثم ج ا ء و ا ل ل م م ل ك ة و كان الشيخ ل ا ل ب ا ن ي يلقفهم فيقول بعضهم ج ا ء ل ل م م ل ك ة فتنجدوا تنجدوا يقول تلونوا السلفي ما يستطيع التلون ما يتحمل تكلم بالحق و من ا ل ط ل ا ع ف الشيخ ن ب و يوسف يقول ر ح م ة الله عليه انه كان م ر ة في سوريا يقول جئت أ ت ك ل م في مكان ب ك ل م ة صاف م ن ا ق ش ة فجئت أ ب د أ بالكلام يقول فقلت إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا قل في خ ط ب ة ا ل ح ا ج ة فقلت يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ت ق و ل الله حق تقاته ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون يقول فقام الشيخ صوف فقال اسكت يا عدو الله عرفتك وهابي اسكت يا عدو الله قلت سبحان الله ما ب د أ ت في ا ل ك ل ا م كيف عرفني ت قال من ا ل آ ي ه ا ل و ه ا ب ي ة التي بدات فيها قال والله ما قلت ل خ ط ب ة الحاده ما كملت أ و ل آ ي ة قال عرفتك يا عدو و الله يا وهابي قال كيف عرفتك يا ب د أ ت ا ل ك ل ا م قال من ا ل آ ي ه ا ل و ه ا ب ي ة اللي قرات شوف فهؤلاء حاربهم الشيخ الالباني ا اخوان في شيء عجيب الكفر وحده الوجود ا ل شيخ ا ن ب ي يوسف رحمه الله عليه يقول في واحد قال لي ك ا ت ب ك ل م ة على الجدار وباب يعني قصير حتى الواحد إ ذ ا أ ر ا د أ ن يدخل شبه ينحني له من مشاكل ص و ف ي ة يقول فقلت له شيخنا ا ب عمر الصمد أ ب و يوسف لفت نظري ك ل م ة مكتوب عليها يا عالم ياهو شنو يا عالم ياهو قال ما بتعرف قلت له شنو يا عالم ياهو ش م ع ا ئ قال جيب يدك قلت له ذ ي يدك قال كم هذا ثلاثه ثمانيه عشر قالوا هذاك لواحد ثمانين قال دمعه ت س ع ة وتسعين قال لله تسعه وتسعون ا س م ا ف قال سكر سكر قال ليك اقرا م ع ي أ ل ف لام لام هيك الف لام لام هيك يعني الله يقول والا ا ل أ ف ن دي هو الله و أ ن ا الله هذه معناها ل ف لام لام هيك مني الله مني الله هذه ذ ه الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي حارب ا ل أ م و ر هذه كلها كيف لا ننصر الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي لمسائل ف ق ه ي ة قد يكون فيها راجح ومرجوح وهو ينصر ا ل س ل ف ي ة وينصر ا ل ع ق ي د ة التوحيد ويدرسها في الخمسينات يا اخوان في الخمسينات الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي ي ق ر أ فتح المجيد على طلاب ا ل خمسينات يعني كم ها؟ يعني فوق ا ل خ م س ي ن سنة كان يدرس كتب التوحيد فتح المجيد لكن ا ل أ م و ر ومع ذلك الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي اكتسح العالم شاء من شاء و ا ب ا من ا ب ا ما يستطيع أ ح د يقول الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي ما استطاع أ ن يحدث ص ح و ة في التوحيد و ا ل س ن ة والحديث لا ذلك لا يستطيع ينكر يوجد مرضي عنه أحد Aحد لكن ف المقصود أ ن ا ل س ل ف ي ة اجتهد عليها على وادها في هذه البلاد كثير من العوامق اجتمعت عليها ابرزها أ و ل ئ ك الذين دخلوا وتلونوا يمكن في بلادهم واجهوا فما استفادوا من المواجهات فقالوا فلنغير ا ل أ س ل و ب م ج ا و ل ة المدارس في المعاهد من الابتدائي الى الدراسات العليا ك ل من هذه ا ل ن و ع ي ة ن ا ق ص ك ل م ة س ل ف ي ة في الكويت ما كان في هذا الشيء اللي ح ب س السلفي ا ل ل ي ت ب ل ف ي اللي, تبليغ اللي بهرى اللي سيكي م ف ت و ح على ا ل أ م و ر فصار في مجال السلفي ك م ا هو مفتوح لغيرهم فتح لهم فيتكلمون باسم السلفي من زمان فتحوا ا ل م ك ت ب ة السلفي الدار السلفيه النشر السلفي جابوا الشيخ الالبان والحمد لله و كان في يعني اصبحت حتى يعني كثير من الدول عرفت ا ل س ل ف ي ة عن طريق جهود الكويت ص د ق ا ت ه م م س ا ج د ه م ب ن ي ا ن ه م ع ب ا ر ه م وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء و لا يعني هذا أ ن في الكويت س ل ف ي ة هنا ما في س ل ف ي ة لا بل يعني أ ن الشيخ بن باز رحمه الله عليه الشيخ من الثمين فرض او فرض كل منه نفسه فرضا على الناس ف ت و ا ه م كلامهم يعني سبحان الله نفع الله من نفعا لا يحصي الا الله عز و جل نعم السؤال ا ل أ خ ي ر لابد أ ن لكم لقاءات مع س م ا ء العوده باعتبار دراستكم في القصير لن ت ح د ث ن ا ب ش ي من هذا جزاكم الله خيرا والحديث عنه كثير لكن الرجل كان يعني يحترم ع ن ي ي من قبل الكل من هؤلاء في ا ل ج ا م ع ة حتى اللي أ ك ب ر منه سنا كان يحترمه ينظر له ن ظ ر ة ا ل ق ي ا د ة و احنا بصفتنا ان الكويت شوي جريئين كنا ن و ا ج ه و ج ه لوجه و ا ل آ ن يعني الوقت فعلا قضى د و احنا عندنا ارتباط بعد لكن جئت في أ ي ا م الاحتلال العراقي للكويت جلس مع ج ل س ة أ ن ا و اياه و ابنه ابنه صغير ذاك الوقت فقلت له مستنكرا أ ن البعض يقول أ ن ا ل م م ل ك ة أ ص ب ح ت م س ت ع م ر ة أ م ر ي ك ي ة و أ ن ا استنكر ه ا الكلام فتفادت و قال الله ماذا ا م قال إحنا مستعان م ر ة خ ل ص ز ل الجيوش وكل وحصل الآن ت لكن ما د ر ادريت تغلق لأنها ك ا لا تخشى عليها لكن خلاص ش ع ي ه لكن ل خ ا إ ح ن ا م س ت ع م ر ة امريكيه ل ل آ ن ا ك غ ب جدا ا ن ت ك ل زرت زياره أ خ ر ى و كان قد رجع قريبا من لقاء له مع ا ل أ م ي ر نايف وزير الداخليه في ج د ة و كان ا ل ح ق ي ق ة أ م ر غريب من ا ل أ م ي ر نايف مستدعيه ا ل ج د ة ي ل ت ق ي معه و يناصحه يا أ خ و ا ن و هذا هو الذي حدثني بهذا أ ع ي د ترتيب الكلام سلمان العوده هو حدثني أ ن ا ل أ م ي ر سلطان الامير والأمير نايف استدعاه في ج د ة لينصحه نصيحه قال هو يقول ي ق و ل و كانت خ ي ر ة لما ذهبت إ ل ى هناك أ س ا ء انهم وضعوني في فندق ل م د ة يومين حتى استطعت أ ن أ ل ت ق ي به يقول و استدعى معي الشيخ صالح حيدان و الشيخ صالح حيدان فيما أ ع ل م بينه و بين سلمان عوده قرابه صح يقول فقلت للشيخ صالح حيدان لماذا استدعك معي قال يقول أ م ي ر نايف يعني اخشى أ ن يغضب الشيخ سلمان ف أ ن ت هدع شوي ا ل ل ه زين الأميرة نايفة بي... يبيني إذا أ ه د ع شوي في ا ل ح ق ي ق ة هذه ا ل ق ص ة عليه ليست له قبل أ ن يسجن وقبل كذا شف ناصحه إ ل ى اي د ر ج ة يقول فلما صارت خ ي ر ة يقول جلست يومين قبل اللقاء كتبت كلام طويل عن كل منكرات ا ل م م ل ك ة ل أ ن ي كنت متوقع سيقول لو كاتبتون احسمت أ جمع الناس تكلمون فيهم تكلمون فينا عندهم يقول كتبت ك ر ا س ة ك ا م ل ة فلما قال ت ق ي ت معه ق ا ل يعني أ ن ا نحن يعني في نفوسنا عليكم شي كيف يجمعون الناس ويتكلموا على الولاه وعلى ا ل ح ك و م ة طبعا كان يشير إ ل ى الفوضى التي حدثت ا س ب ب سقوط الدول ا س ب ب سقوط ا ل أ ن د ل س كل التحريض كان ب شكل واضح ترى احنا مالنا إ ل ى ط ل ب ة العلم مالنا إ ل ى علماء ومالنا يقول هكذا يقول وكان ا ل أ و ل ان تكاتبنا ب د أ ت تجمع الناس كلما قال كاتبنا قلت إ ذ ن هذا قد كتبت ثم قال ك ل م ة في ا ل ح ق ي ق ة ق ب ي ح ة جدا قال قلت أ ن ا لست مسؤولا عما يفهم الناس حاسبني عما أ ت ك ل م به أ م ا عما م ا يفهم الناس وهذا كلام يا اخوان يعني قبيح جدا ي أ ت ي الواحد وفهم الناس شيء عن طريق غير مباشر ويقول أ ن ا ما قلت وهذا لا يجوز أ ن ت تفهمهم شيء تريده وتوصل اليهم ثم تتملص منه ولذلك كثير من هؤلاء الشباب الصغار يفجر نفسه ويواجه ا ل ح ك و م ة ويقاتل تجد تكفير صريح لكن ا ل رؤوس الكبار لا يمكن أ ن تسمع عنه ك ل م ة بالتكفير الصريح هذا خبث مكر كيد حتى في أ ت ب ا ع ه م ا ي ن ص ح ه ن الصغير يفهم التكفير و التفجير و ا ل م و ا ج ه ة و الكبير لا تصدر منه هذه الكلمه كثير منهم لا يمكن أ ن يقول عن ا ل ر أ س الحاكم أ ن ه كافر لكن ي أ ت ي ك ب ا ل م س أ ل ة ف ل ي ه ا و يحضرها و يخلي الشباب الصغار يفهمون التكفير ثم يخرج الصغير يقول كافر في ف ا ل ح ق ي ق ة هذا هو يعني من فمه اديب هو اللي يقول هذا الكلام مالي ع ل ا ق ة بما فهم الناس حاسبني عما تكلمته به هذا ما هو صحيح اذا أ ن ت تقصدت و فهمت الناس شيء ف أ ن ت مسؤولي طفلت ا اي الداخل جانا ء في الكويت وعملو ا لقاء في ا ل ص ح ا ف ة ي س م و ن ا خط الساخن يعني يدرس في داخل الصحيف نفسها مبنى الجريده ي ف ت ح و ا معك التلفون فرفعت الهاتف و ل تعرفوني انا ل ي قلت لما كلمتها ا ك ن تقول لكم قال دعنا من تحديد ابن أو سلام و ق ل ل ا ر ة أي ا نظارة نزل عليك أنا ما ت لسمه ف ساعة فأنا ما زلت تقول ت ب ف ي الكويتية ر حكومة ولا تبت إلى الله ولا الله إلى تبت قلت ثم أ ن ت ا ل آ ن جاء زياره الكويت ل ج م ع ي ة اصلاح وهؤلاء عندهم مخالفات ش ر ع ي ة و ما ر أ ي ك ب ا ل م س أ ل ة التي طرحت هذه ا ل أ ي ا م في الكويت عن حكم الطواف في القبور ل أ ن في واحد محمد الغفار يقول الطواف في القبور ليس بالشرك الذي يطوف ب ا ل ك ع ب ة يعبد ا ل ك ع ب ة والذي يطوف بالقبر لم يعبد القبر والذي يطوف بالملعب سبع اشواط هل يقال عنه عبد الملعب فالذي يطوف بالقبر ليس عبد القبر ف أ ن ا سالت له ك ل م س أ ل ة قال هل انتهيت هذا كل ما في جعبتك قلت ا في ه جعبتي كثير غير سوى ما قلت لك ورح جاوب قال مست التكفير مساله التكفير ه ذ م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة ومن يقول كذا ومن يقول كذا ثم قال قالوا كذا وقالوا فلان وقال الشنقيطي وابن, وابن كثير ي وقام يعد قال وفي قول آ خ ر قال في بعض ا ل أ ل ب ا ن ي وبعض المعاصرين يقول هكذا و أ م ا الطواف ا ل ق ب و ر إ ن كان يعبد القبر فهذا يعني خ ط أ سبحان الله واذا كان يعني قصده يعني كذا وفي من الأمور و قفزة الختام قفزها تقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسه دار اهل الاثر للانتاج الاعلامي والتوزيع الرياض السويدي شارع بديع الزمان مقابل معهد الرياض العلمي هاتف وناسوخ اربعه اربعه تسعه ثلاثه سبعه خمسه خمسه والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته